قالت يا ويلتاه اليذ وانا عجوز وهذا باع لي شيخا ان هذا لا شيء عجيب قالوا اتعجبين من امر الله رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الربع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أبواه منيب يا إبراهيم أعرض أن هذا إنه قد جاء أمر ربك وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا شِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَٰذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ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 قالوا يا لوط إن رسول ربك لن يصل إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح ألا <أليس> يشاء صبح <بقريب>